بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان الدين ما بعد فهذا المجلس الثاني من مجالس المنطقة الشرقية لقراءة وسماعي كتب السنة النبوية أيها الأخوة من أثارم نعمل من الأخوة بعد انتهاء كل فرض من الفراض التي نصليها في هذا الجامع أن يتجه بعد أداء السنه الراتبه أن يتجه كل إلى مكانه حتى نبدأ ونستغل الدقائق في إنجاز والانتهاء من هذا الكتاب بإذن الله وعدم مقاطعة المشايخ أو القراء أو غيرهم بالكلام حتى لا ننقطع ونتأخر وإذا بدأ, بدأ المجلس على الاخوه عدم المكالمة في الجوالات أو الحديث الجانبي حتى لا يشوشوا على المجلس ولا يخفى عليكم أيها الحبة أداب هذه المجالس المباركة وما يغشاها من السكينة والجلال أيضا أيها الاحبه الأكارم أيضا أيها الحبة الأكارم نظرا لضيق الوقت يكتفى بما قلئ من هذه المدخل وهذا المدخل أيها الاحبه مدخل نافع مفيد وقد اجتمعنا فيه إلى طرف من سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى وأيضا يا أخي قد الجوار الله يتزاق خير فأقول بارك الله فيكم لقد سمعنا طرفا من سيرة الإمام مالك رحمه الله وتبقى في الكتاب فوائد نافعة كثيرة ولذلك الأخوة في اللجنة الثقافية في هذا الجامع المبارك قد هيعوا لإخوانهم أسئلة يومية طيلة قراءة أيام الموطأ أسئلة ولها جوائز علمية قيمة عبارة عن كتب والأسئلة تكون أسئلة يومية في أوراق صغيرة توزع إن شاء الله قبل نهاية المجلس ويأتوا بها الإخوان في اليوم الثاني بداية المجلس الأول في اليوم الثاني وبعد ذلك يتم السحب في نهاية المجلس الأخير إن شاء الله وتوزع إن شاء الله جوائز وهي عبارة عن كتب لطالب العلم وفي نهاية قراءتنا لكتاب المطأ سوف يوزع أيضا أسئلة مقالية والجائزة عليها أيضا جوائز علمية أيضا ويعبارا كتب بإذن الله عز وجل ستكون إن شاء الله شروح لكتب هذه السنة لهذه الكتب بإذن الله عز وجل سنبدأ إن شاء الله بقراءة حديث المسلسل بالأولية واسمعنا من لفظه شيخنا الشيخ محمد إسرائيل <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم <تصفيق> اخبرنا بالحديث المسلسلي بن الاوليه عبد الحكيم بن اله بخل الجواري ويدي بيده وهو لا عديس سمعته منه قال اخبرنا العلامه سمت الحق على العزيم عبادي وقال يدي بيده وهو لا عديس قال كما سمس الحق اخبرنا حسين بن المحسن الناري وهو على الولو قال اخبرنا محمد بن ناصر الهاشمي وهو وهو قال اخبرنا منساق من الاهليه وهو الولو. الى اخره الاجازه في الاجازه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمونا يرحمهم الرحمن الرحيم اللهم فاللغه من في السماء. السلام عليكم. <سأل الله> عليكم. كذلك ايضا يسمعنا فضيله شيخنا العلامه شيخ عبد الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده <سأل> ونصلي على رسوله النبي الكريم. قال عبد الرحمن بن بشير بن الحكم وهو اول حديث سمعته. قال حدثنا سفيان بن عيينة وإله ينتهي المسلسل بالأولية عن عمر بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الرحمن بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أخرجه البخاري في القنا والحميدي والإمام أحمد والبهقي والترمذي والحاكم رضي الله تعالى عنهم جميل أحسن الله لكم ننتج بالقراءة مع الشيخ السهد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا كانت تريدون الإشناد يا شيء تريدون الإشناد نعم نعم أنا عندي إشناد كتبته ده كدي إشناد تعالي أدقيك خطة إشناد الفصل في الأشياء اللي لا ما بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ آآ آآ عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي فصل في الإسناد مني إلى الإمام مالك بن أنس بن مالك ابن عامر الأخبخية رحمه الله تعالى قال أقول أنا العاكف على باب ربه الجليل أبو خالد عبد الوكيل عبد الحق الهاشمي فقد قرأت على والدي المحدث أبي محمد عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي كتاب الموطة لإمام مالك بن أنس بالحرم المكي الشريف وختمته عليه مرارا بالمسجد الحرام درسا وبسنده أجازني وأخبرني أنه قرأه على أبي سعيد بن عبد عبد الرحيم أنه قراه على أبي سعيد بن عبد الرحيم بتالوي وهو عن السيد ندير حسين عن محمد عابد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد الوهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الماق الزرقاني شارح الموضع عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرمي عن الدين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن محمد بن علي بن عقيل البالسي عن محمد بن علي عن محمد بن محمد الدالصي الدلاصي عن عبد العزيز عن جده اسماعيل بن طاهر عن محمد الطرفوشي عن الباجي شارح الموطع عن القاضي ابي الوليد يونس بن عبد الله الصفار القرطبي عن يحيى بن عبد الله الليثي عن عبد الله بن يحيى الليثي عن ابيه يحيى بن يحيى الليثي عن الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاه باب وقوص الصلاه نعم. قال حدثني يحيى بن يحيى اللي في عمالك عم بن أنس بن, أن بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الانصاري فقال ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بها اداء فقال عمر بن عبد العزيز علم ما تحدث به يا عروه او إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه قال عروه كذلك كان بشير بن عبد مسعود لم صلى يحدث عن أبيه قال عروتنا قد حدثت معايشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر وحدثني عن مالك عن سعيد بن اسلم عن عطاء بن يتادي أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن وقت طرات التطبيق قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصباحين طلع الفجر ثم صل الصبح من الغد بعد أن أتفر ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة قال ها داير رسول الله فقال ما بين هذين وقت وحدثني أحيى عن مالك عيح بن عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي للصبح فينطرق النساء متلفعة من مروقهم ما يعرفن من الغلس وحدثني عن مالك عن زيد بن يسلم عن طائل بن وعن مسلم بن عن الاعرج كلهم يحدثوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وحدثني عن مالك عن نافع مولى عزيز السعال الواقع بهذا الحديث أول حديث في المؤطة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل أين كان وجهه هل القبلة صرفت مرتين لأن إمام الشافي رحمه الله يقول كان إمام جبريل تحت البيت ووجهه جهة القعبة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجرة ستة عشر شهرا إلى بيت المقدس فإذا كان تحت البيت يكون المقام إبراهيما يمينه والبيت عن شماله حتى يكون هو مستقبل بيت المقدس وأما إذا كان تحت الـ الـ الـ الـ الباب باب القعبة يكون بيت المقدس عن يمينه وحجر الأسرد من شماله فعليكم الجواب نعم وحدثني عن مالك عن ناسع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله إنا هم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان ألفين برأ ألفين إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل وحدكم مثله والعصر والشمس مرتبعة ثم ميضاء نقية قدر ما يسير الراكب فارتخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى أثبت الليل فمن نام فلا أنامت عينه فمن نام فلا أنامت عينه فمن نام, نام فلا أنامت عينه والصبح والنجوم بادئة مشتبك وحدثني عن مارك عن أنه أبي سهيد بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن دخولها صفرة والمغربة إلى غربة الشمس وأخر العشاء ما لم تنموصا الصبح والنجوم باذية مفتبكة وقربية بسورتين طويلتين من المفصل وحدثني عن مارك العشاء بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطار كتب إلى أبي موسى نشعري أن صل العصر والشمس بيضاء والشمس بيضاء نقية قبل ما يسير راكب ثلاثة فراتخ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليلة فإن أخرت شطر الليل ولا تكن من الغافلين وحدثني عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولاه أمي فلم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أباه هريرة عنه في الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبره فللظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس وحدثني عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الناس الى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الناس بن مالك انه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب الى قباء فياتيهم والشمس مرتفعه وحدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال ما أدركت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشي وقلت الجمعة حدثني أحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى في لعكي بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصل الجمعة قال مالك ثم نردع بعد صلاة الجمعة بنا قائله قائلة الضحاء وحدثني عن مالك عن عمرو بن أحيى الماجني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصل العصر بملل قال مالك وذلك لإهتزين وسرعة السير من أدرك ركعة من الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلامة من عبد الرحمن عن أبيه وغيرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعه من الصلاة ذلك قد أدرك الصلاة وحدثني عن مالك عن نابع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول اذا فاتتك الركعه فقد فاتتك السجده وحدثني عمالك ان انه بلغه ان عبد الله بن عمر وديدن بن غالب كان, إن كان يقول من ادرك الركعه فقد ادرك السجده وحدثني يحيى عمالك ان انه بلغه ان راه ورى كان يقول من ادرك الركعه فقد ادرك السجده وان فاته من القران فقد فاته خير كثير لا جاء في ذلوك الشمس وغثى الليل حدثني يحيى عن مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وحدثني عن مالك عن داود بن عطين قال اخبرني مخبر أن, عبد... ان عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيل وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته جماع الوقود حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تبوده عذرك أنما كانما اسر اهله وماله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر الخطاب الضرط من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حفتك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طاففج. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي يصلي صلاته وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من اهله وماله قال يحيى قال مالك من ادرك الوقت وهو في زبر فاخر الصلاه ساهي او حتى قدم على اهله انه كان قدم على اهله وهو في الوقت قد صلاه المقيم وان كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاه المسافر لانه انما يقضي مثل الذي كان عليه قال مالك وهذا الامر هو الذي ادركت عليه الناس واهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمره التي في المغرب فاذا ذهبت الحمره فقد وجبت صلاه العشاء وخرجت من وقت المغرب وخرجت من وقت المغرب وحددني عن مالك عن عبد الله بن عمر اغمي عليه فذهب عقله فلم يقل صلاة قدم من اسمعوا السحابة فقط في المؤتة احاديثهم والمرقوعة 454 والموقوفة 597 وأما السحابيات احاديثهم المرقوعة 129 والموقوفة 62 وستة وثلاثين طابعيا وحاديسهم مئتين واثنين وستين ومن الطابعيات اثنين وحاديسهم خمسة مقطوعة وقالوا في المؤتمر مئة ثلاثة وثمانين حديثا مرسلا وقالوا في المؤتمر فيه من البلاغات وهو قوله بلغني مئتين وسبعة وعشرين بلاغا وقالوا في المؤتة من فتاوى مالك رحمه الله تعالى ثلاثة مية وثلاثة من الفتاوى جميع ما في قوله بلغني ومن قوله عن الثقة عند مالك بصند صحيح كلها مسند غير طريق مالك إلا أربعة حديث نعم بينوا ما هي الأربعة نعم اقرأ وحدثني عن مالك عن نافع أن أبد الله ابن عمر عغمي عليه فذهب عقله فلم نقبل صلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق وهو في الوقت فإنه يصلي النوم عن الصلاة حدثني أحياء عن مالك عن بشهاد عسى ابن المسيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس وقال لبلال أكل لنا الصبح وَنَامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابل وكلاله لم يقدر ثم اسرايتي الليل نعم يعني ما نعم <تصفيق> ثم استند الى راحلته ومقابل الفجر فغلبت عينا ولم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بنال ولا احد من الراكب. حتى ضربتهم الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخذ الذي اخذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتادوا فبعثوا رواحي لهم واقتادوا شيئا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فاقام الصلاه فصلى بين رسول الله, الله عليه وسلم اصطبح ثم قال حين اقام الصلاه من اتى الصلاه فليصليها اذا ذكرها فان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه واقم الصلاه لذكري وحدثني عن مالك عزيز بن اسلام انه قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق صلة وكل بلالا بيوقظه للصلاه فرقد بلال ورقضوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشم فاستيقظ القوم وقد فزعوا فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال ان هذا واد به شيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن الله.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 ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابي بكر فقال إن الشيطان سابلالا وهو قائم يصلي اصدعه فلم يزل يهدئه كما يهدئ الصبي حتى نام كما يهدئ الصبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال أبو بكر إن اشهد انك رسول الله النهي عن الصلاة بالهجرة حدثني أحياء عن مالك عزيز بن يسلم عن عطاء بن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيحي جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وقال اشتاكت النار إلى ربي فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأبن لها بنفسين في كل عام نفس في الجتاء ونفس في الصيف وحدثنا مالك عن عبد الله بن يديد مولى الأسود بن سبيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبريد عن الصلاة بين شدة الحد من بحي جهنم وذكر أن ن ratى سكتنا ربيك wijدينا لا في كل عام بنفسين نفس بالشفاء ونفس بالصيف وحدثني عن ماذكر عن أبي الزناد عن العرج عن أبي waters رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبريد عن الصلاة بين شدة الحد من بحي جهنم أن نعيو عن دخول المسلم بريح السوم وتغطية الد حدثني يحيى عمالك عن الشعاب عن سيد المسيّب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن من أكل من هذه الشعرات بلا يقوم مساجدنا يؤذينا بريح الثوم فحدثني عمالك عن عبد الرحمن بن جبّر أنه كان يرى سالمين عبد الله إذا رأى الإنسان يوطيفه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه العمل في الوضوء حدثني يحيى عمالك عن عمرو بن احلى المازينه عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن احلى وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تلغني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم بدعا بوضوء ذاقها على يديه فقتل يديه مرتين مرتين ثم تمضض واستنظر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل أيديه مرتين مرتين إلى المفقين ثم اتحيرتوا بيديه فأقبل بهما وأتبر بذى بمقدم رسي ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل يجليه فعددني عن نادك عن نبي الزناد عن الله رجع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إذا احدكم أحدكم فليجعل في أن ثم لينفر ومن استجمر فليوسر وحدثني عن مالك النبي شعاب عن نبي إبريس الخولاني عن ابي رئيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضى فليستنفر ومن استجمرة ليوسف قال يحيى سمعت مالك أن يقول بالرجل يتمضر ويستنفر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك وحدثني عمالك انه أنه بلغه أن عبد الرحمن بن إن قد دخل على آيك زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما سعد بن ربي وقاصلت عادي وضوه فقالت له عاشد يا عبد الرحمن يسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار وحددني عن مالك عن يحر بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أما ذا وحدد أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضعوا بالماء يوضعوا ما تحت إذاره قال يحيى سيدنا مالك عن رجل توضا فنزل فغسل وجهه قبل ان يتمضمض او غسل ذراعيه قبل ان يغسل وجهه فقال اما الذي غسل وجهه قبل ان يتمضمض فليمضمض ولا ولا يعيض غسل وجهه واما الذي غسل ذراعيه قبل وجه غسل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعيض غسل ذراعه حتى يكون غسله ما بعد وجهه اذا كان في مكانه او بحضره ذلك قال يحيى وسئل مالك عن رجل النسيعية مضمضة ويستنفر حتى صلى قال ليس عليها أن يعيد صلاةه وليمضمض ويستنفر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي وضوءا أن إذا قام إلى الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن نبي عن لا رجعن هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده وقال أن يدخل ذي وضوء إذا أحدكم لا يدري أين باتت يده وحدثني عن مالك عزيز بن أسلم أن بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضاجعا فليتوضى وحدثني عن مالك عزيز بن أسلم أن تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامتحوا بروسكم وأرجلكم من الكعبين أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاة ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم وحدثني عن مالك أن ناس إن عمر كان ينا جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ الطهور للوضوء حدثني يحيى عن مالك عن صدر سليم عزائر سلمة من آل بني الأدرك عن المغيرة النادي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبر أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركض البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضنا به عطشنا فنتوضوا من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل ميتته وحدثني عن مالك عن إسحاك بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن جاري عبيده بن فروة عن خالتها يا كبشة بن بن مالك وكانت تحت من أبي قسادة الأنصاري أنها أخبرت أن أبا دخل عليها وستكبت له وضوء فجأت لتشرب من أباس قال هل حتى شربت؟ قالت كم جد ورعاني أنظر إليه قال تعجبين يا ابنت اخي قالت قلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قال إحياء قال ما لكل بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن أريج التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركاب بني عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد هل تريدون حوضك السباع فقال عمر رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا وحدثني عن مالك عن نافعنا أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله جميعا ما لا يجب من يوضوه حدثني يحيى عن مالك عن عم محمد بن عبارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة نطيل ذيلي وأمشي في المكان القدري قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعه بن أبي عبد الرحمن بقلس أنه رأى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضا حتى يصلي قال يحيى وسين مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمض من ذلك وليغسل ساح وحدثني عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر حلط من النزعيب بن الزين وحمله ودخل المسجد فصله ولم يتوبى قال يحيى وسهيل مالك هل في وضوء قال لا ولكن لكن من ذلك وليغسل فاه فهو ليس عليه وضوء تركوا الوضوء مما مست النار حدثني يحيى عن مالك عزيز بن فعين عن عطاء بن يسار عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات ثم صلى ولم لم يتوفى حدثني عن مالك عن بن بني بن النعمان أنه أخبر و أخرج عن رسول الله عزيز بن فعين حتى اذا كانوا في الصلاه وهي ادم من خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالازواب فلم يؤتى إلا بالتويق فامر به فسرد فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكبر وعن صفوان بن سليم انه ما اخبره عن محمد بن الراهين بن الحارث بني عبد الله بن هدير انه تعشى ما امر الخطاب ثم صلى ولم يتوضا فحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد النادنه عن ابا بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحماه ثم مضمض وغسل يديه ومسح بنا وجهه ثم صلى ولم يتوضا فحدثني عن مالك انه بلغه أن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباد كان لا يتوضعان ما مست في النار وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سال عبد الله بن عامر بن ربيعه عن الرجل يتوضه للصلاه ثم يصيب طعاما قد مست في النار ويتوضا قال رايت ابي يفعل ذلك ولا يتوضا وحدثني نوزا أكل لحم ثم صلى ولم عن ذلك عن محمد من القدير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي له عام فقول اليه خبز ولحم أكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتى بفضل ذلك الطعام ذاك منه ثم صلى ولم يتوضا عن عن موسى بن عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن ذنب مالك من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأوبي ابن كعبين فقال لهما طعاما قد مستته النار فأكلوا منه ثم قام أنس فقام أنس فتوضع فقال أبو طلحة وأوبي من كعب الناب يا أنس عراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأوبي ابن كعبين يا ولم يتوضع جامع الوضع أهل الكوفة كانوا معروفين بذلك الوقت نعم عراقية جامع الوضوء حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير عن الاختطابة فقال أولا يدل أحدكم ثلاثة احجار وحدثني عن مالك عن, بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبيه غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون ودست اني قد رأيت اخواننا فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوب فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلا في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون يوم القيامة في غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوب فلا يذادا فلا يذادا رجل عن حوضي فلا يذادا ودول عن حوضي كما يذاد داعي ألا هلم يناديهم ألا الاهلم فيقال انهم قد بدلوا بعدك اقول فشحقا فشحقا فشحقا, فشحقا وحدثني عن مالك عن هشام بن عوة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المطاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاه العصر فدعا بما إن فتوضى. ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه بكتاب الله ما حدثكموه, ما حدثكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امر يتوضا فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية واقم الصلاه طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين <تصفيق> وحدثني عن مالك بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله صنابي حيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضع العبد المؤمن فتمضى خرجت الخطايا من فيه وإذا استمتر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من الله صنابي ليس سحابيا مجائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق وتوفى <تصفيق> نعم قال انا جاء ابن مرسل نعم وحدثني ان مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المؤمن فتدمدد خرجت الخطايا من فيه واذا انتقل خرجت الخطايا من انفه فاذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجه حتى تخرج من تحت اشفار عينيه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت اصابع يديه فاذا مسح رأسه خرجت الخطايا من راسه حتى تخرج من ودنيه فاذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت اضفاد رجليه قال ثم كان مشه الى المسجد وصلاته نافله سله وحدثني عن مالك عسوه بن ابي صالح عن ابيه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء او نحو هذا فاذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئه نظر شتهما يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وحددني عن مالك عن إشحاكم نعم بالله من يبي طلحة عن نسمي مالك أنه قال رئيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العظيم فلتبثا ما سوضوا أم فلم يجدوه فوسي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغوثينا فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لنا يده ثم مر الناس يتبعون من وقال نتبع رئيس ينبع من تحت أصابعه فتوضى الناس حتى توضأوا من عند آخرهم وحدثني عن مارك عن عبد الله المدني المجمري أنه سمع أبا هريرة يقول من توضى فأحسن أبوه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه بصلاة إنا كان يعمد إلى الصلاة وإنه يفتب له بإحدى خروة هي حزنة يومها عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى, فلا يسعى. فإن أعضبكم أجرا بعدكم دارا قالوا لما يا أبا قال من من أجل كثرة الخطار وحدثني عن مالك عن عهد سعيد انه سمعت من سير يسأل عن الوضوء من الغائط بالمائه قال سعيد انما ذلك وضوء النساء وحدثني عن مالك عن عهد بن ابي عن الله رجعنا به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فينا احدكم الا سبع مرات وحدثني عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعملوا خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ما جاء في المسح بالرأس ولو حدثني أحيى عن مالك لأنه فين عبد الله بن عمر كان يخلو لما أبي صبعيه لي ودونينيه وحدثني أحيى عن مالك أنه بلغه أن جاء بران عبد الله الانصاري إلى عن المسح على العنانه فقال لا حتى يمسح, حتى يمسح الشعر بالماء فقال لا حتى يمتح الشعر بالماء واحدثني عن مالك عن هجام النعوة النباع الروة من الزبير كان ينزع العمامة ويمسح راته بالماء وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بن جاب عبيد المراس عبد الله بن عمر تنزع خمارا وتنزع على راتها بالنار ونازع يوميذن صغير فسئل مالك عن المسه على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمتح الرجل والمرأة على عمامة ولا خمار وليمتح على رغوثهما وسئل مالك عن رجل حتى جث وضوه فقال أرى يمفح رأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة ما جاء في على الخفين حدثني أحياء عمادك عن بشياب عن, عن عباد بن زياد من ولد المغيرة من عن أبي المغيرة من شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دحب لحاجته قدوه ذبوه قال المغيره فذهبت معه بناء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من طيب كمي الجبه فاخرجهما من تحت الجبه بغسل فغسل يديه ومسح رأسه ومسح على الخفين فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يا امه وقد صلى بهم ركعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعه التي بقيت عليهم فرجع الناس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال احسنتم وحدثني بني عم مالك عنا بن عبد الله بن نيال انهما اخبره ان عبد الله بن عمر قدم الكوبه على زعم ابي وقاض وغني عبد الله بن عمر يمتع على الخطين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل اباك اذا قدمت عليه فقدم عبد الله بن اسمه يسرا عمر بن ساله حتى قدم سعد ما قال اسالت اباك قال لا فساله عبد الله فقال عمر اذا ادخلت رجليك بالخطين وهما طاهرتان فبت عليهما قال عبد الله وان جاء أحدنا من الغائر قال عمر نعم وان جاء أحدكم من الغائر فحدثني عن مالك عن نافينا عبد الله بن عمر بالا في السوق ثم دوضى فغسل وجهه يديه مسحي ثم دعي لجنادس ليصلي عليها حين دخل المسجد ومسعه على خفين ثم صلى عليها فحدثني عن مالك عن سعيجي عبد الرحمن بن عقاة انه قال رئيس ونسب مالك نتاكبها فبال ثم أتي بوضوء فتوضا فغسل وجهه يديه للمرفقين ومسحي راسي على الخفين ثم جاء المسجد قال يحيى وسيل مالك عن رجل توضأ ووضأ وصنع له ملبسه خفين ثم بلى ثم ندعهما ثم, ثم ردهما في الليل استأنف الوضوء قال لينجع خفيه ثم ليتوضأ وليطهر رجلي وإنما يمسح على الخفين من ادخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان بطهر الوضوء أما من أدخل رجليه في الخفين وما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين قال وسيل ما عن رجل توضأ عليه خفاه بذها عن على الخفين حتى جاء في وضوءه وصلنا قال ليمس على غلي وليعيد القدم ولا يعيد الوضوء فإذا مالك عن الرجل يغسل قدميه ثم لا ليس خفنيهما سهروا الوضوء قال جابر خفيد مليته ووقع وليقت به العمل في المسح على الخفين حدثني يحيى ان مالك بن أنس ابن عروه انه راىه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيل إذا مسح على الخفين على اي يمسحه هما ولا يمسح بطونهما وحدثني عمالك عنه مالك بن وسلام ابن جاب عن المساله القول انه بعد خرم جاب الى احد الخف والاخرى فوقهما مر هنا قال يحيى قال مالك وقوله الشاب أحب ما سمعت إلي في ذلك ما جاء في الرعاف حدثني يحيى عن مالك الناث عمال عبدالله ما جاء في الرعاف والقيه طافي لا يا شاب زيادة القيه نعم بسم الله ما جاء في الرعاف والقيه حدثني أحيى عمالك عن, عن نافي عن عبد الله بن عمر كان اذا رأى فانصرف فأتوضى ثم رجع فبنى ولم يتكلم فحدثني عمالك انه أنه بلغه أن عبد الله بن نابات كان يرعب فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى وحدثني عن مالك أيدي الله إبنك الصيد اللي انه أنه من المسيدي رأى وهو يصلي ذات حجرة مثلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأوسي بيوضه فتوضى ثم رجع فبنى على ما قد صلى العمل في الرعاة حدثني احيى عمالك عن عبد الرحمن بن حرمات الاسلمي انه قال رأيت سعيد من المسيب يرعف ويخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من امره ثم يصلي ولا يتوضا وحدثني عمالك عن عبد الرحمن بن مجبر انه راى سالم بن عبد الله يخرج من امره الدم حتى تختضب أصابعه ثم يسفله ثم يصلي ولا يتوضا العمل في من غلبه الدم من جرح ونرعاس حدثني يحيى عمالك عن هشام أن بن عروتان ابيه ان ان المسور بن اخرم اخبره انه دخل على عمر بن الخطاب من الليله التي ضيع فيها فكما عمر صلاة الصبح فقال عمر ناعم ولا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه فصلى عمر وجره يسبدما حدثني عمالك عن يحيى بن أن ان من المسيب قال ما ترون الذين غلبه الدم فلم ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد سيد أرى أن يرمى أرى أن يومى برأسه إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك الوضوء من المذي حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن النقلاد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتها لرسولا ايتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنى من اهله اذا خرج منه المدي وبعد عليه قال علي فان عندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشهيها مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك احدكم ان يوم بالماء واذا ما وضوء وعدني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ابي ان عمرو بن ينحدر مني مثل الخد... مثل الخريزة. أي إذا وجد ذلك أحد وقم لغفر ذكره وليتوب ووضوءه للصلاة يعني المري حدثني عمارك عن زيد الناس ما من عندهم ما مولى عبد الله بن عياش هو قال تعالى عبد الله بن عمر عن المدي فقال إذا وجدته فغفر بركه وتومى ووضوءك للصلاة الرخض ترك من تركه من المري حدثني يحيى عن ذلك عن يحيى عن زيد من مسأيبي أن سنيء هو رجل يسله فقال إني لا أجد البال ألوان أو صلي أبا صريف فقال لو سيد لو سال على فقدي من ضرب حتى أقوم فألا فحقا يا عمنا عن الطالب بن دبي انه قال تعز سليمان بن سار عن دلاله اجدوا ما قام رحمه تحدث بك بالماء وال عن الوضوء من مس الفقد عدني يحيى عن عبد الله بن ابي بكر عن محمد بن عمرو بن حد انه سمع عروه بن ذرير يقول دخلت على مروان بن الحكم فقلت ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر ومن مس الذك الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا قال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بن صدفان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما استاحدكم ذكاه فليتوضى وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاف أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص احتككت فقال سعد لعلك علك ماذا فقال قلت نعم قال لكم فتوضئ فوضئت ثم رجعت وحدثني عن مالك عن نافع الله عمر كان يقول إذا فقد عليه الوضوء وحدثني عن مالك ثم له يا أما من قال بلى ولكني احيانا ارسول كلماته وعند بني مالك عن ابي عزال بن عبد الله انه قال انه قال كنت مع عبد الله بن عمر بن سفر فرايت بعد ان طلعت الشمد رواه مسلم قال فقلت لو ان هذه صلاه كنت تصليا قال اني بعد ان تومات الاثرات صلحي نزلت بغدي ثم نزلت ونتوماه فتومات وعدت لصلاتي مالك رحمه الله كان قص اللحيه ما خضب في عمره ولا دخل الحمام في عمره وكان يلبس الثياب العدنية والخرسانيه وكان يتطيب قبل الحديث فكان يقول ان الله يراه نعمه على عبده ولا كان احد يتكلم في مجلسه ابدا حتى الصبيان الثوري لما رآه وقال بيتا من الشعر نعم لا بد انه في المدخل عندكم اذا قرأتم في البيت نعم الوضوء من قبله الرجل امراته حدثني يحيى عن مالك عن شهاب بن عزال بن عبد الله عن ابي عبد الله ابن عمران انه كان يقول قبله الرجل امراته وجسها بيده من الملامسه اذا من قبل امراته وجسها بيده فعليه الوضوء حدثني عن مالك انه بلغ أن عن الله بن كان يقول من قبله الرجل امراته وضوء حدثني عن مالك عن شهاب لانه كان يقول من قبله الرجل امراته الوضوء العمل في غسل الجنابه حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضا للصلاه ثم يدخل وصابعه بالماء يخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاثه غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن الزبير عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو السرخ من الجنابه عن نافع وحدثني عن مالك ان افرغ من عبد الله بن عمر كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فافرغ على يده اليمنى فقتلها ثم غسل برده ثم اماطه ثم طه واستنثر ثم غسل وجوهها نطح به عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل راسه ثم اغتسل وافاضع يدنا وحدثني عن مالك انو بلغهن اشهدهم من مؤمنين سهلت عن غسل المراه من الجنابه فقالت لتحملن لت لت لت لت على راسها ثلاث حفنات من الماء والتظوا راسها يديها. واجب الغسل اذا التقى الختان حدثني يحيى عمالك عن مشهاب بن عزيم يروي ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان ختانا فقد وجب الغسل وعدني عمالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبد الله فهنا عمر بن عبيد الله ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف انه قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا ابا مثل, مثل البرود يسمع الدياك فتصرخ فيصرخ معها اذا دعوت الختان الختان فقد وجد الغسل فعند بن عمالك عن جحر سعيد عن سعيد بن المسير عن الله النبي صلى الله عليه وسلم لا لقد علي الله صلى الله عليه وسلم لقد اشرق علي اختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امن إني لا أعظم ان استقبلك به فاني لا اعظم ان استقبلك به فقلت ما هو ما كنت سئلا عنه امك وسلمي عنه فقال وجه يسلمها له ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال ابو مسلم جاريه ولا اسال بعد عن هذا احدا بعدك ابدا فحدثني عمالك عن جحي بن سعيد عن عبد الله بن كامل مولى عثمان بن عفان بن عبان من حمود بن لبيد الانصاري سال زيد أن يروج ليصيبها له ثم يكتل ولا ينزل فقال زيد يرتسل فقال له محمود إن أبي بن قال لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب الندى عن ذلك قبل أن يموت فعد ابن أمارك أننا في عنام الله بن عمر وكان يقول إذا جاوز الخدان الخدان فقد وجمد غسل وضوء الجنوب اذا اراد ان ينام او يطعن قبل ان يقتز حد ابني احيانا عليه عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر انه الخطايا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه جنابه من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل والله واغفر ذكرك ثم اعلم فحددني عمالك العجاء بن عورتان عن عمعي شد زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصابحت كل مرد ثم أرد أينا ما قبل عجاء قد لا ينم حتى يدوى الله وضعه للصلاة فحددني يا عمالك الناس رب الله بن عمر كان إذا أرد أينا ما أو يطعم وهو جنب غسل وجه ويدي إلى المنفق ومسحب رسيد مطعم عونا إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا فلا ولم يذكر وغسله ثوبه حدثني احيى عمالك عن اسماعيل بن ابي الحكيم ان اعطاه من يساري نفوره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبر في صلاه من الصلوات ثم اشار اليهم بيده ان امقدوا وذهبتم راجعوا على جلدها فظلنا وحدثني عمالك عن اسعاد بن يروه عن زبيد بن الصلتي انه قال خرجت مع مر الخطاب الى الجرب فنظر بيده وقد احتلم وصلى ولم يصل فقال والله ما اراني الا قد احترمته ما شعب وصليتهما ما وقال فاغتسل وغسل قال فاغتسل وغسل ما راى من ثوبه ونضح ما لم يرى واذن او اقام ثم صلى بعد ارتداء البحار متمكنا وحددني عمالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن سليمان لم يسال عن عمر الخطاب غدا الى ارضه بالجر فراى في ثوبه احتلاما فقال لقد ارسلوا للاحتلام منذ ارسلوا امر الناس اغتسل وغسل ما راى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد ان طلعت الشمس وحددني عمالك عن حديث عيد عن سليمان لم يسال عن عمر الخطاب صلى بالناس صلحه ثم غدا الى ارضه بالجر هو الذي رؤيا الاحتلام فكان له مما لما اصابنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلال من ذمه وعاد لصلاه وحدثني عماله من عروه عنبيه ان عن يحيى بن عبد الرحمن بن الحاكم انه اعتبرنا عمر في فيه عمل من العاص وأن عمر بن الخطاب عرضت بعض من بعض المياه فاغتسل عمر وقد كاد ان يصلح يجد معرضينا انظر الى يقتل ما را من ذلك حتى قال له عمر العاص أطمحتهن على فيها، وبدعثوبك يغسل، بدعثوبك يغسل، فطال عمر الخطاب رضي الله عنه هو لك يا ابن العاص لا إن كنت تجد فيها، بل تقول الناس يجد فيها، با. والله لو فعل ذلك أن تجنة بلغس الماء رأيت وانبحنا لم أر، بل ما الماء رأيت وانبحه ما لم أر. قال مالك في رجل ما في فيها ترى فيها ولا يدري متى كان ولا يطشين رأى منار. قال ليقتسم من أحدث. قال ليغتسل من احدث نومه من احدث نوم نامه فان كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من اجل ان الرجل ربما احتلم ولا لا يرى شيئا و يرى لا يحتلم فاذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن ان عمر اعاد ما كان صلى لاخر نوم نعمه ولم لم يعد كان قبله غسل المراه اذا راسمنا مثل ما يرى الرجل حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيل لأنه مسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتفل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم فلتغتفل فقالت لها عائشه في لك وهل ترى ذلك المراه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه حتى ابن عمال أم هذه أم أنش بن مارك رضي الله تعالى عنه وقالت تغذوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لها ثلاث أحاديث مرفوعة في المتنام حدثني عما مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بن شابي عن أم فلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا قالت جاءت أم سليم الإمرأة أبي طلحة من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي حسلمت قال نعم إذا راسلنا يعني اغسل الجنابه حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول لا تسن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن عائضا أو جنبا وحدثني عنه مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغرق في الثوب وهو جنب وما يصلي فيه وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه كان يغسل جواريه رجليه ويعطيه الخمرة وهن حيض وسئل مالك عن رجل له نسبه وجواريها ليعطاهن جميعا قبل ان يغتسل فقال لا باس بما يصيب الرجل جاريته قبل ان يغتسل اما النساء الحرائر فليكهما يصيب الرجل المراه الحره بهم الاخرى اما يصيب الرجل جاريه الرجل يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جرب فلا باس بذلك وسئل مالك عن رجل جنوب وضع لهما من يغتسل به فتحا فادخل اصبعه في ذعرك حر الماء من ضربه قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء التيمم حدثني يحيى عن عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أكباره حتى إذا كنا من زيدها يهو إذا في الليجين قطعا اقتدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهما الى ابي بكر رضي الله عنه فات الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ولا ترى ما صنعت الله, صلى الله عليه وسلم على مائن وليس معهما. قالت عائشة ابو بكر الله صلى الله فقال رسول الله الله عليه وسلم على, الله الله عليه وسلم على وليس, وليس قالت من أبو بكر ما شاء الله أي يقول. فجاء على يطعن يده بخاصرتي فلا يمنعني من التحرك الا مكان راسه لله صلى الله عليه وسلم على فخي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطرح على غيرنا والله المؤمنين مثل ما فعل ابو بكر في فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى ايه التيمم فقال اسيد بن حضير ما هي باول بركتكم يا ابا ابي بكر قالت سبعتنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحدا وجدنا العقد تحدا رسول مالك عن رجل تيمم بصلاه حضرت من حضرت صلاه اخرى أن يتيمم لها أم يكلي تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغلنا لكل صلاة فمن تغلنا أفهم يجده وإنه يتيمم وسئل مالك عبر رجل تيمما أي أم أفحابه وهم على وضوء قال يمهم غيره أحب إليه ولو أمهم هو لم عرى بذلك بأسا قال يحيى قال مالك في الرجل تيمما حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل بالصلاة فطنع عليه إنسان معهما قال لا يكبع صلاته بليتمها بالتيمم وليتوضع ما يستقبل من الصدوات قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم اجمع فعمل بما امره الله به من سي فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بيطهر منه ولا كم صلاة لأنه ما أمر جميعا فكل عمل لنا أمره الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل للصلاة وقال مالك في الرجل الجنوب إنه يتيمم ويقرأ حزه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك بالمكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم فالعمل في الثامن حدثني يحيى عن مالك النافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجور في حتى إذا كان في المربن نزل عبد الله ابن عمر صعيدا ضيبا فمسح وجعه يديه للمرفقين ثم صلى وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان يتم من المرفقين وسوي مالهم كيف استعمه وعين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين تيمم الجنوب حددني يحيى عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجل سهلا سعيدا من المسيئة على الرجل الجنوب يتيمم ثم يذيك الماء فقال سعيد إذا أدرك فعليه الغسل لما يستقبل قال مالك في من اختلم وهو في ثغر ولا يقدر على الماء إلا قدر, إلا قدر الوضوء فهو لا يعتش حسايات الماء قال يغتد ذلك الماء فرجه وما من ذلك الأداة ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله وسئل مالك عن رجل جنوب نراد أن يتيمم فلم يجد ترابا الا ترابة سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة بالسباخ فطال مالك لا باس بالصلاه بالسباخ والتيمم منها لان الله تبارك وتعالى قال فتيمم صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان او غيره ما يحل للرجل من رأسه ويحائط حددني مالك أن زيد إبني أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من راتب يحير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن شد عليها إذا راحت ثم شان كبيع لها. وحدثني عم هاريك عن رجعه بن ابي عبد الرحمن انها اشهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوج واحد فانها وثبت وثبه شديده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفسك يعني الحيطه قالت نعم فقال لي على نفسك اذا ركض اعودي الى مضجعك وحدثني عم هاريك عن نبي الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها ألي أباشر رجل أمرأة ويحائط فقالت لذا شد إذا رهأت فليها ثم يباشرها إن شاء فحدثني أن مالك لن يبلغه أن الله نعم لله وسليمان ليسأل إلى أن الحائض يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا, لا حتى تغتسل طهر الحائط. حدثني يحيى عن مالك عن علقبة النبي علقبة عن امه مولاتها عيشة ام الممينة فقالت كان نساء يمعثها إلى عائشه أم الممينة بالدرجة فيها الكروس في الصبر من دني الحيضة يسألنها عن الصناعة فذقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وحددن عن مارك عمزة بن أبي بكر عن عمتي عن ابنه زيد بن ثابت أنه بلغها أن لنساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظر إلى الطهل وكان السعيب ذلك عليهم وتقول ما كان النساء يطمعن هذا رسول مالك عائشة عائشة ضرب لا تجد ما أنهل يتيمم وقال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنوب إذا لم يجد ما, ما أنت يمم جامع الحيضة حدد ابن يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مرة الحامل تردم عنها تفع الصلاة فحددني عمارك بن شهاب عن, عن قال سكف عن قال قال مالك ودع لك عندنا عن هذان النعروة عن هجام أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت رجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائر فحددني مالك عن هذان النعروة عن هجام أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن دبي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم انا اسمع بنت علي لكن الصديق رضي الله عنها انها قالت سالتمها سالت المراه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رايت احنانا الى اصابته بهدم من الحيطه كيف تصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صاحبته باسما كل ندم من الحيطه بل تكرض دم على تنضح وبالماء ثم لتنضح بالماء ثم, ثم لتصلي. مثيه المستحاضة حدثني يحيى عن مالك عن هجام المعوة عن نبي عم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عنها قالت قالت فاطمة منتو أبي حبيش يا رسول الله ملا أطهر أفأدعو الصلاة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إبق وليست بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة فتركت صلاة وإذا ذهب قدرها فاقصد إبنما عنك وصلي وحدثني عن مالك عن نافع سلمان ورسال عن نبي سلمت زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن مرأة كانت سهراك الدماء في عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فستسلها هم مسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس انظر إلى عدد الليالي والايام والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل يصيبها الذي اصابها فلتطوك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلل ذلك فلتغطت ثم لتستسبر ثم لتستسبر بثوب ثم لتصلي فحددني عن مالك عنها فقال بنت أبي حبيش حديث واحد مرفوع نعم وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بن ثاني سلمه ان ارى زينب بن, بن ستحجي التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض وكانت تغتسل وتصلي وحدثني عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن أن, أن القعطاء بن حكيف وزيد بن اسلمه وسلاه الى سعيد بن بشير يسال كيف تغتسل المستحاضه قالت تغتسل من طهر الى طهر وتتوضا لكل صلاه من غلب هدم استثمره وحدثني عن مالك ايشاب بن عروه عن ابي انه قال ليس على المستحاضه إلا ان تغتزل غسلا واحدا ثم تتوضا بعد ذلك لكل صلاه قال يحيى قال مالكني الامر عندنا ان المستحاضه اذا صلت ان لزوجها ان يصيبها وكذلك النفاساء اذا بلغت اقصى ما يمسك النساء الدم فان راس الدم بعد ذلك فانه يصيبها زوجها فانما هي بمنزله المستحاضه قال يحيى قال مالك للأمر عندنا في المسحرك على حديث شيء عروه عن أبيه وهو احب ما سمعت إلي في ذلك ما جاء في بون الصبي حدثني يحيا عن مالك عن شيء عروه عن أبيه أنا اجهد دول النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم في على توبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعم أسبابه عدد بن مالك عن, عن عبيد الله عبد الله بن بن عن, عن, عن, عن, عن, عن لم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجل سوبي حجري فبال على سوبي بدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنائه فنضحه ولم يغسل أم قيس هي أخت عكاشة بن المحسن رضي الله تعالى عنه فهذه لها حديث واحد مرفوع نعم ما جاء في البول قائما وغيره حدثني يحيى عن نالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل عربي من المسجد فكجم عن فرجه ليبول فطاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوه وتركوه فبال ثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجدنوا بإنماه فطب على ذلك الم وعددني عمالك عبد الله عبد النار لأنه وقال غيط وعبد الله من عمر يبوض قائما قال يحيى وسهل مالك عن غسل الضرجة وسهل مالك عن غسل الضرج من البول والغايط هل جاء يا فنظر قال بلغني أن بعض من مضى كان يتوضعون من الغايط وأنا أحب أن أغسل الضرجة من البول ما جاء في السواك عددني يحيى عمالك عن ابن شاب عن ابن السباك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمعة يا محسر المسلمين إن هذا يوم جعله الله علة بغسله ومن كان عنده طيب فلا يضره عليكم وحدثني عن, عن, عن, عن الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال لولا على بالسواك وحدثني عن عن, عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الله قال لولا على لامرهم مع كل وضوء أحسن الله بكم والقراءه مع الشيخ محمد فارق الاسمان. كتاب الصلاة ما جاء في النداء إلى الصلاة مالك عن يحشي بن شعيد إن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرادان يتخذ خشبتين يضربوا به مال يجمع الناس للصلاة فأريى عبد الله بن زيدن العنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال مع كل وضوء بعده باب ما جاء في النداء فقال ان هاتين لا يحمم مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل لا تؤدنون للصلاه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر ذلك له فذكر له ذلك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذان مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن مالك عن سمي مولاى بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح سمان عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لا توهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لا توهما ولو حبوا ما لكون عن على ابن عبد الرحمن بن يعقوب عبد الله به الله صلى الله عليه وسلم إذا فلا تسعون وعليكم فما فصل وما فاتكم فاتموا أحدكم في صلاة ما كان يعمل إلى ما كان يعمل إلى صلاة مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الرحمن بن ثم ما أن وأخبره أن بسعيد قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأزمت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا ينس ولا شيء لا شيء له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك الزناد عن بالزناد عن الأعراج عن أبي هريرتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قضي النداء وأقبل حتى إذا توى بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى مالك عن أبي حازم بن دينار سالم بن سعد الساعدي السعدي إنه قال ساعة لهما أبواب السماء قال أن على باب مالك كان مكتوب ما شاء الله قيل له لما كتبت هذا قال بيتي جنتي فإذا دخلت جنتك فقل إيه ما شاء الله, ما شاء الله. نعم رضي الله عنك يا مالك نعم عن سهل بن سعدين الساعدي أنه قال ساعتان تفتح لهم أبواب السماء وقل داعم, وقل داعم ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في والصف في سبيل الله قال يحيسوا إلى مالك عن نداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس قال يحيوسوا إلى مالك عن تثنية النداء والإقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة فقال لم يبلغني في النداء والاقامه الا ما ادركت الناس عليه فاما الاقامه فانها لا تثنى وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا واما قيام الناس حين تقام الصلاه فاني لم اسمع في ذلك بحد يقام له الا اني ارى ذلك على قدر طاقه الناس فان منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد قال يا حي يا مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبه فارادوا ان يقيموا ولا يؤذينوا قال مالك ذلك مجزء عنهم وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة قال يحيى وسويل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه اياه للصلاة ومن أهو من أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول قال يحيى وسويل مالك عن مؤذن ادنا لقوم ثم انتظرها ليأتيه انتظر أحد فلم ياتيه أحد فقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد أن فرضى يعيد الصلاة معهم فقال لا يعيد الصلاه ومن جاء بعد انصرافه فليصل نفسه وحده قال يا اخي من ون... قرات علي من قبل لا. صوت لا يخفى علي <تصفيق> نعم. في الدار في مكه قال يحيى وسهيل مالك عن مؤذن أدن إلى قوم ثم تنثل فرادوا أن يصلوا بإقامة غيره فقال لا بأس بذلك اقامته ويقامة غيره سواء قال يحيى قال مالك لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فعما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاه خير من النوم فأمره عمر يجعلها في نداء الصبح مالك عن عمه ابي سعيد بن مالك عن أبيه انه قال ما اعرف شيئا مما ادركت عليه الناس سئلنا النداء بالصلاه مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر سمع الاقامه وهو بالبقيع فاسرع عن مشيئنا المسجد النداء في السفر وعلى غير موبوء مالك عن نافع إن, ان عبد الله بن عمر اذن بالصلاه فهي ل... أدن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال على صل في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صل في الرحال مالك عن ناس عن أن عبد الله بن عمر كان لا يذن في الإقابة في السفر إلا في الصبت فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول انما لا ذان للإمام الذي يجتمع إليه الناس مالك عن عن شاب عروتان اباه قال له إذا كنت في السفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال يحيى سمعت مالكا يقول لا باس ان يؤذن الرجل ووراكب مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيه بأنه كان يقول من صلى بارض فلا صلى على يمينه ملك وعش صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإن أزن وقام الصلاة وقام صلى وراه من الملائكه امثال الجبال قد رسحوا من النداء مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلا لن ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي بن ام مكتوم لا يكون عن ابن شهاب عن سالم عبد الله ين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلادل لأمر أن يقول الصلاة خير من النوم. والنداء ابن أمم مكتوم كان مؤخر عن بالنداء بلال فيكون المفروض أنه يقال الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. لأن هذه الكلمة قالها بلال والبلال كان يؤذن قبل الصوت. نعم. التمس الجواب. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم. قال وكان ابن ام مكتوم رجلا أعملاً لا ينادي ينادي حتى يقال له أصبح لا أصبح. افتتاح الصلاة مالك عن ابن شهاب عسان بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح الصلاة رفع يديه حد ومنكبيه وإذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزد تلك الصلاة حتى لقي الله مالك عن يحب بن سعيد عن سليمان بن يسارين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاه مالك عن ابن بن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عفل أن كان يصلي لهم فيكبر كل ما خفض ورفع قال والله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عن ابن بن, بن عني كان يسكن في دار عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان يجلس في الحرم النبوي في مكان ما كان يجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه <تصفيق> نعم مالك عن ابن شاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع مالكون عن الناس يعني أن عبد الله بن عمر كان إذا تتحص لا ترفع أيديه حد ومن كبه وإدارته رأى سونر كوع رفعه دون ذلك. مالك عن ابن عيمن وهب مكي سان عن جابر من عبد الله لأنه كان يعلم متبيرة في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. مالك عن ابن شاب أنّه كان يقول إذا درك رجل ركعت فكبرت كبرة واحدة أزداد عنه تلك الكبيرة. قال يحيى قال مالك وما ذلك إذا نواب تلك الكبيرة تفتح الصلاة؟ قال يحيى وسئل مالك عن رجل دخل معلم مع فنسي كبرته. فيتجه وتكبيره التكبيرات الركوع حتى صلى ركعتين ثم ذكر انه لم يكن كبراءه كبيره الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعه الثانيه قال يفتجو صلاته أحب الي ولو سهم على الإمام عند عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح قال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح إنه يستانف صلاته وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة وإن كان من خلفه وإن كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون القراءه في المغرب والعشاء مالك عن ابن شاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرات بالطور في المغرب مالك عن ابن شاب عن قيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود عبد الله بن عباس انه ام الفضل بن الحارث سمعته وهو يقرا المرسلات عرفا فقالت له يا بني فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السوره انها لا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤ بها في المغرب مالك عن ابي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عباد بن السيئ عن قيس بن الحارث عن ابي عبد الله الخنابيي أنه قال قد المدينة في خلافه ابي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأت الركعتين الاولين بهم من القران وسوره سوره من قصار المفصل ثم قامت الثالثه بدنا منه حتى ان ثيابي لا تكاد ان تمس ثيابه فسمعته قرأ من القران وبهذه الايه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب مالك عن, عن عبد الله بن عمر كان اذا صلى وحده يقرا في جميعا في كل ركعة بيوم من القرآن والسورة من القرآن وكان يقرأ إخوانه بالسورةين والثلاث ركعات الواحدة من صلاة الفريضة ويقرأ الركعتين من المغرب كذلك بيوم من القرآن والسورة سورة مالك عن يحي مالك عن يحي بن زعيد عن عدي بن ثابت النصارى عن مرايب بن عاز بن النم قال صليت مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقراف فيها بالتين والزيتون العمل في القراءة مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنيان عن العنبي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القس وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الروفوع مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم وعن الحارث التيمي عن أبي حازم عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض من القرآن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك إن أنه قال قمت وراى بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم دفتة افتتحوا الصلاه مالك عن عمي ابي سهيل بن مالك عن أبيه انه قال كنا نسمع قراءه عمر بن الخطاب عند دار ابي جهل بالبلاط مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر بهم إمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر مالك عن يزيد بن عمان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي القراءة في الصبح مالك عن شام بن عروة عن بيه أن بابك بن الصديق صلى الصبح فقرأ فيها بسوره البقرة في الركعتين كلتيهما مالك عن هشام بن عروه عن أبيه انه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعه قيقول صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقراتها بسوره يوسف وسوره الحج قراه بقيه فقلت والله اذن لقد كان يقوم حين يطلع الفجر قال اجل مالك, حين مالك عن يحى بن سعيد وربيعة بن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد ان الفرافصه بن ان الفرافصه بن عمير الحنفي قال ما اخذت سوره يوسف إلا من قرات عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثره ما كان يردها مالك عنا ثلان عبد الله بن عمر كان يقر في الصف في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة من القرآن وسورة ما جاء فيهم من القرآن مالك عنا على عبد الرحمن بن يعقوب أن ابا سعيد مولى عامر بن كريز نقر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبيى بن كعب وهو يصلي فلما فر من صلاته لحقه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من بعد المسجد فقال إني لا أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سوره ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها فقال ابي فجعلت ابطي في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ وإذا افتتحت الصلاه الصلاة قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى اتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعتا لم يقافها بأمر القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة مالك عن علي بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع بسائي بمولاه شاب لزهرة يقول سمعت وراه ريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ركعتا لم يقافها بأمر القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام قال قلت يا ابا هريره اني احيانا اكون وراء من قال فغمز ذراعي ثم قال اقرا بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى قصدت الصلاه بيني وبين عبدي رزقيني فرزقها لي لي عبدي وليعب ديمسال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ يَقُولُ العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني يا يَقُولُ يقول العبد رَحِيمٌ الرحيم يقول الله أثنى عَلَيَّ علي يَقُولُ الْعَبْدُ يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله نجدني يا عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الايه بيني وبين عبدي ولعبدي ما تال يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الموهوب عليهم ولم فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما تال مالك عن انشا بن عروتان ابي انه كان يقرا خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءه مالك عن يسعيد وعن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان القاسم بن محمد كان يقرا خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام ما مالك عن يزيد بن رمال ان ناشي عبد الجبير بن مطعم كان يقرا خلف الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءه قال يحيى قال مالك وذلك احب ما سمعت الي في ذلك ترك القراءه خلف الامام فيما لا ترك القراءه خلف الامام فيما جهر فيه ما عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ به فيه؟ فيه هو فيه. إن في نسختي ما عبد الله ابن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسب قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال يحيى وسمع سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يحضر الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقالها القراءة معي منكم أحد آنفا فقال رجل نعم أنا يا رسول الله فقال فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي انازع القرآن فانتهى الناس عن القراءه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في التأمين خلف الإمام مالك عن ابن عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه ما أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمل الإمام فأمنه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه هذه المسألة الأصح فيها من قرأ من صلى فلا يقرأ الباطعة فليس له سلا ومن عراد التوسع فليقرأ خرار خلف الإمام الإمام البخاري فيه شفاو للناس نعم <تصفيق> قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين ذلك عن سمي مولاى بكر بن عبد الرحمن عن ابي, ع... عن أبي بكر بن عبد مولاى ابي مولا بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام صراط الذي لا نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافقت قوله قول الملائكة غفر له ما تقدى من ذنبه حدثني مالك عن ابي الزناد عن عرج عن ابيه الرئيسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى وغفر له ما تقدى من ذنبه مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابيه الصالحين السمان عن ابي و... عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال لما من سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه العمل في الجلوس في الصلاه مالك عن مسلم بن ابي مريم مع عن علي بن عبد الرحمن المعاوي انه قال راني عبد الله بن عمر وانا أعبده في بالحصباء في الصلاه فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله قال كان إذا جلس في السفرات وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تل إبهام ووضع كفه للسر على فخذه للسر وقال هكذا كان يفعل ما نكون عن عبد الله مدينينه. هالخ ابن رضي الله تعالى عنه يقول عرض كتابي هذا على سبعين فقيها من بقى المدينة وكلهم وطأ وسميته المرطة نعم بسم الله الرجل مالك عن عبد الله بن دينار إن أنه سمع عبد الله بن عمر وصل إلى جنبه رجل فلما جدت الرجل في أربع فربع وسنى رجليه فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر إني أشتكي ما نكن عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما فعل هذا من أجل اني اشتكي فان يكن عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عمر عبد... عن عبد الله بن عبد الله بن عمر انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاه اذا جلس قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله بن عمر وقال انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى قال فقلت له فانك تفعل ذلك فقال ان رجلي لا تحملاني فان يكن عن يحن سعيد أن, أن القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وتنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه ثم قال أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن اباه كان يفعل ذلك التشهد في الصلاة مالك بن عن بن شهاب عن عمروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قول التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدوا ان لا اله الا الله و اشهدوا ان محمدا عبد الله و رسوله و ان كنتم على النافع عن ان عبد الله و ابن عمر كان بسم الله التحيات لله الصلوات الزاكيات صلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي و الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله و شهدت ان محمدا رسول الله يقول هذا في الركعتين الاوليين و يدعو اذا قضى تشهده بما بدى له فاذا جلس في اخر صلاه تشهد كذلك ايضا الا انه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدأ له فإذا قضى تشهده واراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم عن يميني ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد مني عن يساره رده عليه مالك عن على عبد الرحمن بن القاسم عن نبي نائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا تشهد إنها تقول كانت تقول إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمد عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم مالك عن سعيد سعيدنا القاسم بن محمد أنه أخبر وأن أعيشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول اذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله الا الله وان محمد عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم مالك أنه سال نشاب شهاب ونافع مولى بن عمر عن رجل دخل مع إمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أن يتشهد معه في الركعتين والأربعة وإن كان ذلك له إثراء فقالا نعم ليتشهد معه قال يحيى قال مالك وهو الامر عندنا ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مولى بن عبد الله السعدي عن ابي هريره انه قال الذي يرفع راسه ويخفضه قبل الامام فانما ناصيته بيد شيطان قال يحيى قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الامام في ركوع او سجود ان السنه ان السنه في ذلك ان يرجع راكعا او ساجدا ولا ينتظر الامام وذلك خطا ممن فعله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتن به فلا تختلفوا عليه وقال ابو هريره الذي يرفع راسه ويخفضه قبل الامام انما ناصيته بيد شيطان ما يفعل من سلم في ركعتين ساهيا مالك عن ايوب بن ابي سميمه السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله السختياني رواه عنه مالك سبعة حديث وهو شيخ مالك نعم. <تصفيق> فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ قد يدين فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين اخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجودها واطول ثم رفع ما يكن عن داود بن الحصين على ابن سفيان مولى بن ابي احمد انه قال سمعت ابا هريره يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه العزك فسلمت ركعتين فقام اليدين فقال اقصرت الصلاه يا رسول الله ام نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدقتol اليدين فقال نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم ووجالت فعن أكمي من شعب عن thereby أبي بكر بن سليمان ابن أبي حتمة قال بلاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كيلات أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال له ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال صدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بابقي من الصلاة ثم سلم مالك عن ابن شابان سعيد من المسيب وعنبيد سلمة ابن عبد الرحمن مثل ذلك يحيى قال يا حيا قال مالك وآلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة صدق ذو اليدين هذا للتثبُّث ومن استدل أنه لم يقبل خبر الأحاد فذا غير شيء قبل رسول الله قوله ثم قال أصدقى التثبت نعم <تصفيق> <تصفيق> قال يحيى قال مالك كل سهو كان نقصان من الصلاة فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك مصلىها ثلاثة من أربعة فليصلي ركعة وليس السجدتين ووجالس قبل التسليم فإن كان الركعة التي صلى خامسة شفعها بهتين السجدتين وان كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شكت أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ثم ليس السجدتين السهوي ووجالس مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسال إن انه قال سالت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الاحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثه ام اربعه فكلاهما قال ليصلي ركعه اخرى ثم يس الشدتين وهو جالس مالك عن ناس ان عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى احدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي من قام بعد الاتمام او في الركعتين ما عن ابن شهاب عن علي العرج عن عبد الله بن بحينة أنه مقال أن صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قال صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم ما نكون عن أحد سعيد عن عبد الرحمن بنهور من عن عبد الله بن بحينة انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقامنا سمعوا كلامه قال صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما فلما قضى صلاة وسجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك قال الحيا قال مالك في من صلاتي في صلاته فقام بعد إثامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من رقوعه ذكر أنه قد كان أثن إنه يرجع, فيجلس إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين او ولو سجد احدى السجدتين لم ار ان يسجد الاخرى ثم اذا قضى صلاته فليس السجدتين وهو جالس بعد التسليم النظر في الصلاة الى ما يشغلك عنها مالك على قمات بن ابي على قمات أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهدى أبو جهم بن فديفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علام تشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال ردي هذه القميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علامها في الصلاة فكاد يفتنني مالك عنه عن هجاب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها على ثم اعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم بجانيه له فقال يا رسول الله ولما؟ فقال اني نظرت الى عالمها في الصلاه مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان ابا صلحت الانصاري كان يصلي في حائطه فقال دكسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فاعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعه ثم رجع الى صلاته فاذا هو الحل انصاري رضي الله تعالى عنه له اربعه احاديث ثلاث مرفوها واحد مرفوف ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد اصابتني في مال هذه فتنه فجاء إلى فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة وقال يا رسول الله هو صدقه لله فضعه حيث شيء فالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف في من أودية المدينة في زمان السمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد صابتني في مالي هذا فترة فجاء عثمان بن عفقان وهو يومئذ خريفة فذكر له ذلك وقال هو صدق فجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفقان بخمسين ألفا فيسمى ذلك المال الخمسون كتاب السهو العمل في السهو مالك عن ابن شهاب بن, بن ع سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن ع نبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبث عليه حتى لا على يديكم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجلتين وهو جالس مالك أنه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني لانسى او نسالي قال اني لانسى او نسالي لاسن مالك أنه بلغه أن رجلا سال القاسم ابن محمد فقال له إني لا أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي فقال القاسم مضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تمصني فوانت تقول ما أسممت صلاتي العمل. عليكم. الم... العمل في غسل يوم الجمعة حدثني أحياء عمالك هذا الحديث أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لونس هذا أحد الأحاديث الأربع الذي ذكر ولكن لم نقف من اخرج هذا الحديث نعم العمل في غسل يوم الجمعة حدثني احيا неё عن ملك؟ عن سمين مولاء آبي بن عبد الرحمن عن أبي طالح الغد عن أبي هوريرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ارتزل يوم الجمعة في غسل جنابه ثم راحبه الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راحب الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راحبه ساعة الثالثة فكأنما قرب كبسا أكرا ومن راحبه الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راحة سعد الخامسة فكأنما كرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة في الملائكة يستمعون الذكر وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي تعيد المقضلية عن أبيه الرئيس أنه كان يقول غسل يوم الجمعة وأدون على كل محفل منك الجنابه الجنابة وحدثني عن مالك عن بشعب عن سالم بن عبد الله أنه قال دخل رجل من الصحيب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر من الخطاب يخطب فقال عمر أية سعد ناذي وقال يا أمير المؤمنين انقلبت من انقلبت من السوق فتمعت النداء فما زلت على أن توضع وقال عمر والوضوء أيضا ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالغسل وحدثني حدثني عن مالك عن من بن سليم عن عطاء ميثان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب على كل محترم وحدثني حدثني عن مالك النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعه من يقتدر قال مالك من اقتدر يوم الجمعه اول نهاري وهو يريد بذلك غصن الجمعه وإن ذلك الغفل لا يزيو عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث من عمر اذا جاء أحدكم الجمعه فليغتسل قال مالكون من ما يخذت يوم الجمعة ذو معزنا نوم وهو يوم ذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضعه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مزه عن ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب حدثني أحيا عن مالك أنا عن ناجع عن نبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت وحدثني عن مالك عن الشياب عن مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا بزمان عمر بن الخطاب يظلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر وإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأزن المؤذنون قال تعلم تجلسنا نتحدد وإذا سكد المؤذنون وقع عمر يخطب وانصتنا لم يتكلم منا أحد قال النجا بمخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وحجبني عن مالك عن أبي النظر مولى عمر بن عبيد الله أي عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته يقول قل قل قلنا يدع ذلك قلما يدعو ذلك إذا خطب اذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة إذا استمعوا وأنصدوا فإن للمنصد الذي لا يسمع من الحظ مثل النعمال المنصد السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوه فوحادوا بمنافذ فإن اعتدال الصفوه من تمام الصلاه ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكله بتزوية ظهوه يخيونه وإن قد استوى سيكبر وحدثني عن مالك <تصفيق> عن ان أن الله بن عمر آر رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة إذا حصل فحصبهما أنسمتا نصمتا وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا حظى سيوم الزمعة والإمام يخطوه جمته لا جمي عن ذلك فعيد ابن المسيب عن ذلك وقال لا تعود فحدثني عن مالك أنه سأل شاب عن الكلام يوم عن قبل وقال ما جاء في من يدرك النارك عثني وما الجمعة وأحدثني أحيان عمالك علم بشار أنه كان يقول من أدرك من صلاة عدم عثم ليصل لإيها قال طالب جهاب وإي السنة قال مالك على ذلك أدرك أهل العلم بلدينا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة جرك عدم قال أدرك الصلاة قال مالك في يصيبه زيحام يوم الجمعة لا يركع ولا يقدر على أن يسد حتى يقوم الإمام ويفرغ الإمام من صلاة بأنه إن قدر على أن يسد إن كان قدرك فليسجد الا قام الناس وان لم يقرر على ان يسجد حتى يفرغ الامام من صلاته فانه احب اليه ان يبتدئ صلاته ظهرا اربعا فجاء في مرعاه يوم الجمعه قال مالك من رعاه يوم الجمعه والامام يخطب فخرج فلم يرجع حتى فرغ الامام من صلاته فانه يصلي اربعا قال مالك الذي يرفع ركعه مع الامام يوم الجمعه ثم يرعب ويخرج اليه وقد ظل الامام ركعتين كليهما انه يبني بركعه اخرى لم يتكلم قال مالك ليس على من رعاه او اصابه امر لا له من الخروج أن يستعد من يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج ما جاء في السعي يوم الجمعة حدثني مالك أنه سألم شعب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودع يوم فاسعوا ذكر الله قال كان عمر يوم إلى ذكر الله قال مالك وإنما استعروا بكتاب الله العمل والفعل فقول الله تبارك وتعالى وإذا سولى في الأرض وقال تعالى واما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم ادبر يسعى وقال ان سعيك لم قال ما فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الاقدام ولا الاشتداد وانما ان العمل والفعل ما جاء في الامام ينزل بقريه يوم الجمعه للسال قال ما لكم اذا نزل امام القريه يجب فيها الجمعه والامام يساعدهم في خطب وجمع بهم لهم اي اهل تلك القريه وغيرهم يجمعون معه قال مالك وين نجمع الانام وهو مسافر من قريه الاسد في الجمعه الا جمعه له ولا لاهل تلك ولا لمن لجمع معهم من غيرهم وليتمم اهل تلك القريه وغيرهم ممن ليس بمسافر من, من الذي قال مالك ولا جمعه على مسافر ما جاء في ساعه التي في يوم الجمعه حدثني يحيى عن مالك عن ابن الزناد عن الاعرج عن هويه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعة الله يواثقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله جيلا لا اعطاه إياه فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها فحددني عما يارك بن عبد الله 97 رجلا من أهل المدينة 17 من أهل مكة 28 رجلا ومن أهل العراق 10 ومن أهل مصر 13 ومن أهل المغرب 2 ومن اهل قيروان اثنين والسبعة من اهل الشام هؤلاء الذين رووا الوطان المالك نعم وحدثني عن مالك عيذي بن عبد الله بن ابي عن محمد بن رحمه بن هارون السيمي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عمرو عن ابي هريره انه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فدلت معه فحدثني عن الثورات وحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثت أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يهبط من الجنة وفيه سيب عليه وفيه مات وبه تقوم الساعة هما من دابة من الله ويمصيخة يوم, يوم الجمعة من حين تصبح عداث الله على الشمس شافقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله شيئا لا اعطاه اياه قال كعب ذلك في كل سنه وفي كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعه فقرا كعب استوراه قال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره فلقيت بصره بن ابي بصره الختاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطريق فقال لو أدرستك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا, لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إلياء أو بيت النقدس يشفك قال أبو غيرت ملكه عبد الله بن السلام حدثه يجيس معك كعب وما حدثه بي في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل يوم قال قال عبد الله المسلم ان كذب كعب فقلت ثم كرى كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعه فقال عبد الله المسلم ان صدق كعب ثم قال عبد الله المسلم قد علمت ايه تساعدني هي قال ابو هريره فقلت له بها ولا تظن علي فقال عبد الله المسلم هي اخر ساعه يوم الجمعه قال ابو هريره فقلت تكون اخر ساعة يوم الجمعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعه لا يصلي فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو بي صلاه حتى يصلني قال أبو هيرت فقلت قال هو ذاك الهيئة وتخطني الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعه حدثني يحيى عن مارك عن يحد سعيد انه بلغوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو يستغل ذو بين الجمعه ثواثه بين مهنته وحدثني عن مارك عن عبد الله بن عمر كان لا يروف إلى الجمعة في إلا, الدهن إلا يكون حراما حدثني عن مالك عن عبد الله بن عباس بن حزم عمن حدثه عن ابي ذريه انه كان يقول لا يصلي أحدكم بظاهر, بظاهر الحربه خير له من ان يقعد حتى اذا قام الامام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه قال مالك السنة عندنا يتقبل الناس الامام يوم الجمعه اذا اراد ان يخطب من كان منهم يلي وغيرها القراءة في صلاة الجمعة والاحتباء ومن ترك من غير عذر حدثني يحيى عن مالك عن مرضة من بعيد المدى الله بن عبد الله نعترف من متعود أن نضحك عن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على افريت صلاة الجمعة قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية وحدثني عن مالك عن سفان من سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا أنه قال من ترك الجمعة ثلاثة مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه وحدثني عن مالك عن جافير بن محمد عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعه وجلس بينهما الترغيب بالصلاه في, في رمضان حدثني عم عن مالك عن ابن جهاب عن عروه بن زبي عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه ذات ليله فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليله القادره فكاتر الناس ثم اجمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيس الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني الخجيت وأن تفرض عليكم وذلك في رمضان فحدثني عن مالك عن ابن عن نبي سلمة الرحمن عن الله رسول الله الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان غير أيام ربع الدينة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن الشاب فدو في رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك إن كان الأمر على ذلك في خلافة أبي ذكر من خلافة عمر بن الخطاب فجاء في قيام رمضان حدثني مالك عن الشاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال أخرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان الى المسجد بين الناس اوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاه الرب فقال عمر والله اني لو راني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل فجمعهم على ابي بن كعب قال ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصلاه قارئهم فقال عمر نعمة البدعه هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائل بن يزيد لانه قال امر عمر الخطاب ابينك عن وتميم الداري ان يقوم للناس باحدى عشرين ركعة قال وقد كان القادم يقوم بالنيين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا نصرف الا في وروع الفجر وحدثني مالك, مالك عن مالك عن يزيد بن عمان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعه وحدثني عن مالك عن داود بن حصين انه سمع الاعراض يقول وهذا فيه دليل قوي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر أو بحي بن كعب أن يصلي 11 ركاة وهذا تطابق بقول عائشة ما زاد رسول الله في رمضان ولا في غير رمضان ولا 11 ركاة وحجر العشرين هذا من في انجاب والله عالم. نعم وحدثني عن مالك عن داود من الحطين انه سمع الاعرج يقول ما ادرس الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في زمان ركعات فإذا قام بها سفنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خففوا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أباك قال سمعت أبي يقول كنا ننطرب في رمضان فاستعجل الخدم الخدمة بطعام مخارة الفجر وحدثني عن مالك عن هشام النعوة عن أبيه ان ذكوى لأبا عمر وكان عدل لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعزقته عن دبر منها كان يقوم الا في رمضان فجاء في صلاة الليل حدث نحيا عن مالك عن محمد بن القدر عزعي من أبوير عن رجل عنده رضا أنه أخبر وأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرين تكون له صلاة من أيل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه فعدتني عن مالك عن بالنظر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي صلى بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجنا في قبلته فإذا سجد غمضني فقابت رجلي غير قمر ما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح وحدثني عن مالك عن جامعه العروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعز أحدكم في صناتي بل حتى يذهب عن النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعش الله يدرق أن له يذهب ويستغفره بيأسب نفسه وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع أمراسا من الليل تطلي فقال من هادث فقيل له هذه الحولاء منذ تويت لا تنام الليل فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية وجه ثم قال إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا أكلفوا من العمل ما لكم به طاقة وحجدني عن مالك عن زيد بن ياسلم عن نبيه أن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل يأي كراه لون الصلاة تقول لهم الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة والصدر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وحدثني عن مالك إن انه بلغه ان سعيد من المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها وحدثني عن مالك إن انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يقول صلاه الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين قال مالك وهو الامر عندنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن العرات بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل يحدع ثلاث ركعات يوتر منها بواحده فاذا فرغ اضطجع على شق من يحدثني عن مالك عن سعيد بن ابي المقمري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن فيه انه قال عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فتعالى ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسعى عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقل يا رسول الله أتنام قبل أن توصل فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي فحدّم عن مالك رضي عن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كتبت بيميني مئة ألف عمين الله أكبر نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن نبيه عن عائلة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي لا سمع النداء بالصبح ركعتين فحدثني عن مالك عن مصرام بن سليمان عن كريب المولى ابن عباس بن عبد الله ابن عباس أخبر أنه بات ليلة عند بيمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته. قال فا افتجعت في عرض, عرض الوساله فا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولية فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذن فضغط الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام الى شن معلق متوضع منه ويحسن وضوه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعتم ثنا فصنعتم ذا ثم قمتم إلى جندي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وخذ بيده اليمنى ويسلها فصلها ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم بجعت ثاء ثم أدنى فصل ركعتين قرأتين ثم خرج فضل الصبح فحدثني عن ذلك عبد الله بن عبد الكريم عن أبين عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره حدث إني قال للجهنم أنه قال لا أرمى أن الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوست عتبته او فسطاءه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم عود نفسه تلك 13 ركعه الامر بالوتر حدثني يحيى بن مالك هذا لا يدخل انه تجسس على رسول الله قال العرم كل صلاه رسول الله فالله بعد خده على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فراثه يعد الركعات نعم ليد بن خالد الجهني له سبعة حديث مرفوع نعم الأمر بالوتن حدثني أحيان مالك عن ناسع عبد الله بن نيلان عن عبد الله بن عمر أن رجل نساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة ليس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فإذا خزي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توفر لهما قبل لا وحد عن عمالك عن يحبب سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان علم بن حيريه ان رجلا من بني كنانه يدعى المختجي سمع رجلا بالشام يكنى ابا محمد يقول ان الوتر واجب على المختجي فرحت الى عباده بن صامت فاعترض له وبائح الى المسجد <تصفيق> فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عباده كذب أبو محمد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس ضلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء دخله الجنة فحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عبد الله بن, قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما أخذت سبحانه جلت وأترضه مدرسته وقال لعد الله بن عمر أين كنت فقلت له خديت صبحة نزلت وأوترت فقال عبد الله ليس لك ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم عسوة فقلت بلا والله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير فحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذا اراد ان ياتي فراشه اوثر وكان عمر بن الخطاب اوسر واخر الليل قال سعيد بن المسيب فاما انا فاذا جئت في راسي اوثرت وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا سال عبد الله بن عمر عن الوتر اواجب وهو قال عبد الله بن عمر قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم و اوتر المسلمون فجعل الرجل يردن عليه وعبد الله بن عمر يقول اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم و المسلمون فحدثني عن ذلك أنه بلغه الناعي هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تقول من خذ يهينا حتى يغب لي وتر قبل يهنا ومر رجع يسكر الآخر الليل فليؤخر وتره. فحدثني عن ذلك الناعي أنه قال قسم الله بن عمر المكذوتنا مغينا. لخشي عبد الله الصبح. لخشي عبد الله الصبح ثأثر بواحدة. ثم انكشف الغيم فراى عليه ليلا فبشافه واحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خرج الصبح اوتر واحدة وحدثني عن مالك الناس من عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعتين بن وزر حتى يامر ببعض حاجه وحدثني عن مالك عبد شعب بن ساميه كان يوتر بعد العتمه بواحدة قال مالك وليس, وليس على هذا العمل عندنا ولكن اذن الوتر ثلاث وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر كان يقول صلاه المغرب وتر صلاه النهار قال مالك من اوتر اول ثم نام ثم قام فبدا له ان يصلي فليصل مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إليه الوتر بعد الفجر حدثني احيانا مالك عن عبد الكريم بن ابي المخارق البصري عن سعيد بن جبين عبد الله بن عباس بن وقاد ثم استكذا فقال لخادمه انظر ما صنع الناس وهو يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع قال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس باوثر ثم صلى الصبح وحدثني عن مالك انه بلغه عن عبد الله بن عم عبادة بن صامتي والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعه قلوته بعد الفجر وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابي أن عبد الله بن مسعود قال ما هو له قيم الصلاه فضي وانا اوتر وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال كان عبادة بن صامتي يوم قوما فخرج يوما الى الصحيح اقام المؤذن صلاه الصحيحيح اسكته عباده حتى اوتر ثم صلى بهم الصبح وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن القاسم انه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعه يقول اني لا اوتر وانا اسمع الاقامه او بعد الفجر يشك عبد الرحمن اي ذلك اي ذلك قال وحدثني عن مالك على عبد الرحمن بن القاسم النوسم القاسم بن محمد إن يقول إني لا بعد الفجر قال مالك وانما يؤتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد ان يتعمد ذلك حتى يضع اوتره بعد الفجر ما جاء في ركعتي الفجر حدثني يحيى عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان حصره زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المعدن عن الاذان للصلاه الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد ان عاهد زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفض ركعتي الفجر حتى إني لا اقود اقرم بهم من قران لا وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن ابي, نمي بن أبي, نمي بن أبي نمير عن شريك بن عبد الله بن ابي نامير عن ابي بن عبد الرحمن انه قال سمع قومه لي قام نبع فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصل اتاني معا اصل وذلك بصلاه الصبح بالركعتين اللتين قبل الصبح وحدثني عن انه بلغه ان عبد الله بن عمر الفجر الفجر بعد ان الشمس عن, عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أضرب صلاة الجناح على صلاة الفتحة نيحياً مالك الناس عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجناح أضرب صلاة الفتح بسبع وعشرين درجة وحددني عمارك عن أبي جابن عتيم المثياب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجناح من صلاتي أحدكم واحدهم خمسة وعشرين جزاء وحددني عمارك عن أبي زناد عن عن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم امروا للصلاه لا يؤذن ولا يؤذن لها ثم امروا رجلا في أم الناس ثم خالف الى رجال ذو خلق عليهم بيوتهم الذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عظم سمينا او مرماتين حزنتين لا شهد العشاء وحدثني عن مالك عن ابن نظر مولى عمر بن رويده الله عن مسلم سعيد ان زيدنه عبد قال أفضل الصلاة صلاتكم في بي بيوتكم الا صلاة المكتوبه ما جاء في العتمة والصبح حدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي عن سعيد بن مسيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا و بين المناسقين جهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو ذلك وحدثني عمالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريقه إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره ما شكر الله له فغفر له وقال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق هو صاحب الهدم والشهير بسبيل الله. فقال لو يعلم الناس ما في داء وصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهم عليه السهام ولو يعلمون ما في التاجير إلا سبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة وصف إلى توهما ولو حبها. عدد نعمه ذكر عند شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن حثمة أن عمر الخطاب قد سُليمان بن حثمة الذي غراد الصبح وأن عمر الخطاب قد عَلَى الشُّورَةِ ومسك سُليمان بن سوق ومسد النبوي فمر على شبع أم فقال لها. أمعنا ثلثين هذه الصهية قالت إنه بعد يصلي فغلبت عيناه فقال عمر لئن اشهد صلاه صحيح الجماعه اهم الي من ان اقوم ليله وحدثني عن مالك عن يحب سعيد عن محمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن ابي عمر الانصاري انه قال جاء عثمان بن عفان الى صلاه العشاء فراى على المسجد قليلا من رجع في وخيرت المسجد ينتظر الناس عيقله وباساه وابن ابي عمر فجلس إليه فساله من هو اخبره فقال ما معك ابن القران الاخبره فقال له عثمان من شهد العشاء فكانما قام, قام ليله ومن شهد قام ليله اعاده الصلاه مع الامام حدثني احيى عن مالك عن زيد بن اشنع عن رجل من بني الدين وقال له بصر بن محجن انا به محجن انه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذن فاوزن بالصلاه لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصل معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي مع الناس الا استمرادون مسلم فقال بلا يا رسول الله ولكني قد صليت لي اهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جئت تصلي مع الناس وان كنت قد صليت عد ابن عمك عن نافع ان رجلا سال عبد الله بن عمر فقال اني اصلي لديه ثم اودك الصلاة علينا ان افصلي معه فقال له عبد الله بن عمر ما فقال الرجل قال الراوي ايد اجعل الصلاه فقال له ابن عمر او ذلك اليه او ذلك اليك انما اوذ ذلك اليك انما ذلك الى الله يجعل ايته ما شاء وحدثني عن مالك عن يحيى بن ان رجلا من نسيبه قال اني اوصله بيته معاتي المسجد قال له يصلي فاصلي معه فقالت عيل نعم فقال الرجل فايهما صلاتي فقالت عيل او تجعلهما انما ذلك الى الله عن مالك عن عفيف بن عمرو من بني أننا ان لو سال هذا فقال يصلي في بيته معاتي المسجد وبعده فامااتي من المسجد فاجد لما يصلي الله صلى مع فقال أبو يبنعم صلى مع فإنما صلى ذلك فإن له سهم جمع فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع أو مثل سهم جمع <تصفيق> وحدثني عن مالك عن أبي عبد الله بن عمر كان يقول ما صلى المغرب أو الصبح ثم ذكر ما مع الإمام فلا يعد فلا يعد لهما قال مالك ولا أرى ما سأنا صلى مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أدى كانت شفاء العمل في صلاة الجماعة. حدثني إحيى عن مالك عن الزنادق أن رجعنا بهورا ترضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس ما ليُخفيت عن نفوسهم الضعيفة والستيم والكبير فإذا صلى أحدكم من الناس ما ليُطوبى وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال أقومت وراء عبد الله بن عمر بصرة من الصلوات وليس معه أحد غيره فخالف فعد الله بيدي فجعلني إذا عن نفسي وحدثني عن مالك أن يحيى رسولا أن رجعنا كان أم الناس عليه <تصفيق> عمر بن عبد العزيز فنها. قال ما لأنه كان لا يعرف عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خرج مع جماعته الى البر فاصابهم الصماء برق شديد ورعد شديد فجعل الناس يبكون وعمر بن عبد العزيز يضحك قالوا يا خليفه اصابنا برق ورعد وانت تضحك قال هذه آثار رحمة الله وكيف إذا غلب الله وعثكم هذه آثار رحمة الله أنزل علينا المطر فكيف لا أطلع نعم كان عابدا زاهدا خليفة يقال أنه إيه في درجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم رضي الله سلاۃ الامام وهج حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك إن, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصري فدوحش شقه الايمن وصلى صلاه من الصلوات ووقعت وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الامام ليؤتمن به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فركع واذا رفع رفع قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى على كما قالوا دينو اجمعون عن عن الشاب بن عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك ومطلع جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليه من ادته لما صرف فقال انما جعلنا امم ليتم به ايذا ركع ركوعا واذا رفع رفع واذا صلى جالسا فضل جلوسا حدثني عماد عن هشام بن عروة عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فاعتفوا جنا بمكان وكان يصلي بالناس فتاخر ابو بكر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كن انت اجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جميع ذلك المكان ابو بكر يصلي صلاه رسول الله بل الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة غير كن فصل صلاة القائم على صلاة القائد فضلوا صلاة القائم على صلاة القائد حدثني أحمد بن مالك عن, عن اسمعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص العمولى لعمري من لعبد الله بن عمري من العاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة واحدكم وهو قائد يسله اسم صلاه وهو قائم عن شاب أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء معكى جديد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون بسروحة في القعودة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل صلاة القائم مثل نصف صلاة القائم ما جاء في صلاة القاعدة في الناس لحدثني يحيى عمالك عن ابن شاب عن السائب ابن يزيد عن المطلبي بأبي ودعت السهمية عن حفظة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بزبحته قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام وكان يصلي في بزبحته قائدا ودقوا بصورة فيرسل حتى تكون أطول من أطول منها حتى تكون أطول من أطول منها وحدثني عن مالك عن شهان إشام بن عروة عن, أبيه عن عائشه أدود النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاه الليل قائلا قط حتى سنة كان يقر قائلا حتى إذا أراد أن يركع قام فكر نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع وحدثني عن مالك عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي, أبي النضر عن نبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا في وجالس فإذا بك من قدر ما يكون ثلاثين وأربعين آية قام فقرأ وهو ثم ركع وسلسل ثم الركعة الثانية ذلك فعدتني عماء لكن إن أنه أن عروة زبير وسعيد من كان يصليا للنافلة وهمها محتبيا الصلاة الوسطى سيكون ان شاء الله باذن الله عز وجل مجلس إضافي بحا غد ان شاء الله ساعة التاسعه صباحا باذن الله عز وجل والقراء الآن مع فضيلة الشيخ محمد فاروق الإثمان الصلاة الوسطى مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن نبي يونس مولى عائشة ومن ممين أنه قال مرتني عائشة وأنا لها مصحفة ثم قالت إذا بلغت هذه الآية, الآية فآذني حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى وقموا لله قانتي فلما بلغتها آذنتها فأم فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك عن زيد بن اسلم عن عبد بن رافع انه قال كنت اكتب مصعبا لحفظه من المؤمنين فقالت اذا بلغت هذه الايه فاذني حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها اذنتها فاملت علي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وصلاه العصر وقوموا لله قانتين مالك عن داود بن ابن علي بن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة والصلاة الظهر مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كان يقول عن الصلاة والصلاة الصبح قال يحيى قال مالك وقول علي بن أبي طالب وابن عباس أحب ما سمعت في ذلك عن في قدت فراده التاول ابن مالك عن هشام رضي الله تعالى بها عمر بن ابي سلمة انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مجتهدا به في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه سائلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولي كلكم توبان مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال سئل ابو هريره لي صلى رجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل انت ذلك فقال نعم اني لو اصلي في ثوب واحد وانتي ابي لعلى المشجب مالك أنه بلغ وان جابر الله كان يصلي في التوب الواحد. مالك ان راهبعه من ابي عبد أن محمد بن بن كان في عليه وسلم قال من لم يجد في توب واحد به فإن كانت به قال على عاتقه ثوبا وعمامه ومفصط في صلاة المرأة في الدرع والخمار مالكن أنه بلا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار مالكن عن محمد بن زيد بن قنفد عن أمه أنها سالت أمة سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي في المرأة من الكيات فقالت تصلي في الخمار والدرع السابع إذا غيب ظهور قدميها مالك عن الثقه عنده عم بكير بن عبد الله بن شج عن بكر بن سعيد عن الله القولاني وكان في حجر ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ميمونه كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها اهداف مالك عن شامل ورثنا به ان امراه استفتته فقالت ان المنطقه يشق علي فصل لي في دبر وخمار فقال اذا كانت دبر سابقه الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر مالك عنده هوده بن الحسين يعني ادعى رجانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفري الى تبوك مالك عن ابن المكي عن الصفير عامر بواسطه ان معاذ بن جبل اخبره انهم ترجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه تبوك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال فأخرت قلاتها يوما فقرد فطل الظهر والعصر جميعا ثم دقت ثم قرد المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يبحلها النهار فمن جاء فلا يمس شيئا فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى اتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء مما فسالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستا ما من مائها هل مسستما ما من مائها شيئا فقالا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله ان يقول ثم غرفوا بايديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها فجرت العين بماء كثير فسقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاد ان قالت بك حياتنا ما هنا قد ملعجيننا مالك عن نافع بن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء مالك عن الزبير المكي سعيد بن جبير بن عبد الله بن عباس انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر قال يحيى قال مالك ارى ذلك كان في مطر مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا جمع الامراء كان اذا جمع الامراء وبين المغرب والعشاء في المطر جم جمع معهم مالك عن ابن شهاب انه ساله سالم بن عبد الله ان يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعمل باثر بذلك لم تراع الصلاه الناس بعرفه مالك انه بلغه عن علي بن حسين انه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يومه جمع بين الظهر والعصر واذا اراد ان يسير ليله جمع بين العصر والعشاء اصلي في السفري. مالك عن بن من آل خالد بن أنه سأل عبد الله بن عمر فقال يا عبد الرحمن إننا نجد صلاة الخوف وصلاة في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال عبد الله بن عمر يا بنا اخي ان الله عز وجل بعث الينا محمد صلى الله عليه وسلم مولانا نعلم شيئا فانما وكما رأيناه يفعل مالك عن صالح بن زيد من الزبير وعائشه النبي صلى الله عليه وسلم قالت الصلاه ليني ليني في والسفر عن السهري وزيده صلاه الحبر ما نك عن ابي سعيد انه قال لسالم إن بن عبد الله ما اشد ما رايت اباك اخر ما ما ما رايت اباك اخر المغرب في السفر وقال سالم غرب غربت الشمس ونحن بدايه الجيش فصل المغرب بالعقيق ما يجب فيه قصر الصلاه مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا خرج حاجه او معتمرا قصر الصلاه الى الفليفه مالك عن ابن شاذ عن سالم بن عبد الله يانبي ان عن سالم بن عبد الله عنا به أنه ركب إذا يريم فقصر الصلاة في مسيره لذلك قال يحيى قال مالك وذلك نحن من اربعه برود مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر ركب الى ذات النصب فقصر الصلاه في مسيره ذلك قال يحيى قال مالك وبين ذات النصب والمدينه اربعه برود مالك عن نافع عن عم ابن عمر انه كان يسافر الى خيبر فيقصر الصلاه مالك عن يسافر عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاه في مسيره اليوم التام مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد فلا يقصر الصلاه مالك أنه أن نوبل نعبد الله بن عبدين كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال يحيى قال مالك وذلك أربعة برود وقال يحيى قال مالك وذلك حق ما يقصر الصلاة فيه لي. قال يحيى قال مالك لا يقصر الذي يريد السفاه الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية او يقارب ذلك. صلاة المسافر ما لم يجمع مكتئم. مالك عن ابن شاب عن سعر بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يقول اصلي صلاه المسافر ما لم اجمع مكثا وان حبسني ذلك اثنتي عشره ليله مالك عن نافع عن ابن عمر اقام بمكه عشر ليال يقصر الصلاه الا ان يصليها مع لما يصليها بصلاته صلاه المسافر اذا اجمع مكثا مالك عن عطائي القرثاني انه سمع سيد بن المسيب يقول من اجمع اقامه اربعه لا من أجمع يقامة أربع ليالي ومسافر وندم الصلاة قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إليه قال يحيى وسهل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء امام مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبي أنه عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة تأتي صلاتكم فإننا قوم سفر مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب مثل ذلك مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء فبه بمن أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين مالكٌ عن أبي شهاب بن عصفان من عبد الله بن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله يعود عبد الله ابن صفوان فصلىنا نركعتين ثم انصرف فقمنا فاتملا صلاة النافلة في السفر بالنهر والصلاة على الداردة مالك عن النافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة البرية في السفر شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت مالك انه بلغ ان القاسم بن محمد بن راشد بن الزبير بكر بن عبد الرحمن كان وكانوا يتنقلون في السفر قال يحيى وسويره مالك عن نافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار وقد بلغني أن بعض اهل مني كان يفعل ذلك مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر كان يا ربنه عبيد الله بن عبد الله ينتقل ويتنقل ويتنفل في السفر فلا ينكر وعف لا ينكر عليه مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال عن عبد الله بن عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على رافع في السبر حيث توجه به. قال عبد الله بن دينار وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال كن عن يقين سعيد قال رأيت وأن سبنا مالك في السبر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير الخبلة يركع ويستدل إيماء من غير أن يضعه على شيء. فانهم بحمالكم عمو تبني ماثره عنا بمره مولى عقيل بن ابي طالب انهم مهانه بن انهم مهانين أن بن جاب ابي طالب اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح بثمان ركعات منتهبا في ثوب واحد قال عنا عن ابن النضلي عمر بن عبيد الله ان ابا مرت ومولى عقيل بن ابي طالب انفره وانه سمع إن قال فسل أم هاني بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل فجد وجد يرتدي ثوب ابنته تستره بثوب قال قالت سلمت فقال من هذه فقلت أم هاني بنت ابي طالب فقال مرحبا بام هاني فلما فرغ من غسله صلى ثمان ركعات متجها في ثوب واحد ثم انصرف فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن امي فقلت يا رسول الله زعم ابن امي علي أنه قات أنه قاتل رجلا أجو اجرته فلان بن هبيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام فقالت قالت ام وذلك ضحى مالك بن عمرات بن عن ابن بن عمارات بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحت الضحى قط واني لا فإني لا استحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمله عمل يعمل به الناس فيفراب عليه ماليكون عن زيد بن أسلم عن عائشته من المؤمنين أنها كانت تصلهم ثمان ركعات ثم تقول له نشر لي أبواي ما تركتهن. جامع وصبح بن مالك عن اسحق <تصفيق> بن عبد الله النبيطه عن انس بن مالك ان جدتهم وليته دعىت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعمها منه ثم قام رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فصلي لكم قال انس فقمت الى حمص لنا قد من طول مالوب سفن فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلنا ركعتين ثم انصرف مالك عن ابن شاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثوث بن مسعود عن ابيه انه قال دخلت على عمر بن خطائب الهاجرة فوجدته فوجدته يسبح فقمت وراءه فقبني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء فلما جاء يرفع فصفتنا وراءه فالتشريد في أن يمر أحد بين يدي المصلي ملك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإنه فليقاتل فإنما هو شيطان ملك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني يرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما بين يدي المصلي فقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال ابو النضر لا ادري قال أربعين يوما أو شهرا او سنه مالك عن زيد بن عن عطاء بن يسار إن, ان كعب الاحبار قال لو يعلم المار بين يديه المصلي ماذا عليه لكان ان, أن يقف به خيرا له من ان يمر بين يديه مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن مصلين مالي فن عن الناس ان عبد الله بن عمر كان لا مر بين يد احد ولا يدع واحدا يمر بين يديه ارفضت في المرور بين هذه المسلمه عن شابه من نبيل الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود بن عبد الله بن عباس انه قال اقبلت مواصبا على اثنان وانا يميد انها الشرفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى الناس بيمين ان تمرث بين يدي بعض الصف فنزلت فافصلت الاثنان ترتفع ودخلت بالصف فلم يمكن ذلك علي احد مارق انه بلغ وان تعجبنا بوقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاه قائمه قال يحيى قال مالك وأنا أرى ذلك واسعا إذا مقيمة الصلاة وبعد أن يكرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف مالك أنه بلغه أن علي بن ابي طالب قال لا يقطع الصلاه شيء مما يمر بين يدي المصلي ذلك يكون علي من جابر عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاه شيء مما يمر بين يدي المصلي سترة المصلي في السفر مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يستر براحله اذا صلى مالك عن هشام وانه كان يصلي في الصحراء الى غير سترة مسك الحصى في الصلاه مالك عن مجابر قال أن عن ابي جعفر القاري أنه قال رايت عبد الله بن عمر اذا اهوى ليسفت مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا مالك عن يحب سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحه واحدة وشركها خير من حمر النعم ما جاء في تسويه الصفوف مالك عن نافع ان عمر بن الخطاب كان يامر بتسويه الصفوف إذا جاءوه فاخبروه ان قد استوت كبر مالك عن عمي ابي سهر بن ابي مالك بن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت ما عثمان بن عفان فقامت, فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباب عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم قد كان وكلهم بتسوية الصبور بأكبر وأن الصبور قد استوت فقال الاستوي بالصف ثم كبر وضعوا اليدين يحداهم على الأخرى في الصلاة مالك عن عبد الكريم ناب المطارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحق صنع ما شئت ووضعوا اليدين يحداهم على الأخرى في الصلاة يضعوا اليمنى على الإسرى وتعجيروا الفطر والاستيناء بالسحرور مالك عن أبي حازم بن عن عسان بن سعد السعدي أنه قال كان رسل الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه في الصلاة وقال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك القنوت في الصبح مالك عنا في ان عبد الله بن عمر كان لا يقنوت في شيء من الصلاة النهي عن الصلاه والإنسان يريد حاجته مالك عن ايشها بن عمر تعنى عبد الله بن الارقم كان يوم واصحابه فحضرت الصلاة يوم فذهب لحاجته ثم رجع فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد احدكم الغائط فليبدأ به قبل داء قبل الصلاه مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب قال لا يصلي ان احدكم وهو بين وريكيه انتظار الصلاه والمشي اليهما فاسقط بارك الله فيك بهذا ننتهي ان شاء الله من المدرسه ولكن أيها الاخوه بالنسبه للاعلان اللي ذكرناه قبل القراءه الاخيره وهي قضيه القراءه القراءه بحى غدا ان شاء الله بعض الاخوه قد تضرروا منها فلا نقصد الضرر بحد كما قال الفقهاء لا ضرر ولا ضرار ولكن اردنا الاحسان الى بعض الاخوه لان بعضهم يريد الانتهاء من من قراءة الموطة الجمعة مبكرا حتى يتسنى له العودة إلى أهله ولكن لا نريد الضرر بيحد والأصل بقاء ما كان على ما كان إذا هناك ضرر الأصل بقاء ما كان على ما كان وهذا العمر غير معلن فأردنا الإحسان تغيير ما تتفق عليه في الجدول لأجل الإحسان فكون إن أحد تضرر فالضرر يزال الضرر وزال وسوف ننتهي بإذن الله الموطة إن شاء الله الجمعة مبكرا إن شاء الله ولكن بدون درس الضحاء فيبقى الوضع على ما هو عليه إن الله. الله على وعلم صلى الله وسلم على محمد شكرا